بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء عطلت وإذا الوحوس حشرت وإذا البحار سجرت وإذا سقطت وإذا الصدف وإذا السماء وإذا الجيش مسرعون وإذا الجند سُمُوُّ بِالنَّسْ قَلْجَوَارِ الْكُنْس وَاللَّيْلِ إِذَا عَصَسَ مَصْفُه إِلَى تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان the snake